يعني افترقنا ما تجي عنك أخبار ودي أعرف بغيبتي وش تسوين ودي أعرف الضحكة القلب وش صار وش لون لما للسوال فتحني يعني افتركنا ما تجي عنك خبار ودي أعرف بغبتي وش تسويه ودي أعرف الضحكة القلب وش صار وشلون لما لسوال افتحني للحين ضحكاتك نواوير وزهار للحين بسماتك بها برد تشرين للحينها عيونك بهى برق وامطار بعدك إلى من طرى البعد تذكي يعني افترقنا ما عنك خبار ودي أعرف بغبتي وش تسوي ودي أعرف البحر كت القلب وش صار وشلون لما للسوالف تفتحني <تحني> للحينها تجري تحت كفك نهر لا الحين وسط المحفظة صورة الشين بعد الوساداتك تنز كل الأسرار بعدك تصلي الشفع ولا تنامين هي بعد هيدينك بها نور وسوار هو أحمر شفاتك ظل في لونه النار إذا بهت مثل الزمن لا تقولين يعني افترقنا اشتركت القلب وش صار وش لون الأمال السوال بعد الشدو يعمل على عينك حصار بقي حزينة بكلتك والتلاوين بقي الحمام اللي على ليل وجدار للحين يذكي لك وانت تغنين باقي عصافيرك على نفس لا شجار في نفس سهر وك وهو نفس الفناجين للحين باقي لي معك اي تذكار عطري بقايا ساعتي والدواء شفتي افترقنا وين ودتنا العمار شفتي كبرت وصار عندي بزارين مع التدور لجل راضيك أذار من يمصدك صار عادي تغيبين يعني افترقنا ما تجي عنك خبار ودي أعرف بغيبتي وش تسوي ودي أعرف الضحكة القلب وش صار وش لما للسوال افتحني الله يسهل لك مشاوير واسفار تفتح بوجهك وين ما تروحين قولي عشقني بس خانتها لقدار ولا تركيها واسكتي لا تقولين لحظة ذكرتك طاح عن وجهي استار قمت أتذكر ضحكتك من تمرين أفراق عادي ما أبي غير لفر نفسي أعرف بغيبتي وش تسوين يعني افترقنا ما تجي عنك أخبار ودي أعرف بغيبتي وش تسوين ودي أعرف الضحكة القلب وش صار وش لما harri